ثورا يا هرباء عمتنا سلامية مشين حتى الناصر على الصهيونية ثورا يا هرباء عمتنا قوية مشين حتى النصر على الصهيونية مشين من نريد العار والموت من هابه بالدم نفديه الدين نحييله أمجاده مشين من نريد العار والموت من هابه بالدم نفتيها الدين نحيله أمجاده بنادقنا في ديننا بنصد عداءه حتى يطلع الفجر وتعود إسلامية ثوراو يا هرابي عمتنا إسلامية نشير حتى الناصر على الصهيونية ثوراو يا هرابي عمتنا قوية Mesihin, hatta Nacır, ala min kül Ya ujabuk nuzel arıtt, أصله تباعية ثورا يا رب بعمتنا اسلامية ماشينا حتى الناصر على الصهيونية ثورا يا رب بعمتنا جوية ماشينا حتى الناصر على الصهيونية والله يا سلاح الإسلام ما تترك إيدينا لو قطعوا الآية دي بنضمك بعينينا. الله يصلح الإسلام ما تترك يدينا لو قطع ولا يدي بنضمك بعيننا لو سد كل الطرق بنوصل أعينا يا ناصر يا استشهاد من هابل مانيا ثورة يا الرابع مدينة سلامية نشينا حتى النصر على الصهيونية سورة يا ربيع ومنا جاوية مشين حتى النصير على الصهيونية إن هطياش بالإسلام وتحدى كل العيدا بالدم خوض الحارب وتقدم فيها الفيدا إن هطياش بالإسلام وتحدى كل العيدا بالدم خوض الحارب وتقدم فيها الفيدا لما حرم حدا لا يهدل صليب يحكم القضية ثورو يا رابي عم اجنة سامية ماشيين حتى الناصر على الصهيونية ثورو يا رابي عم اجنة قوية ماشيين حتى الناصر على الصهيونية ثورو يا رابي عم اجنة سلمية ماشيين